وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَـتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بِما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَشَاقَ الْرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ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 فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَغْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَحِلُّونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحكم ترخلوا ويخرج اضغانكم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 وقاراً وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم